بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة أثنان الإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تشرق عليكم بهذا الإصدار والذي هو بأنوان أئمة الهدى ومصابيح الدجا خديجة بنت خويلد وذلك لفضلة الشيخ محمد حسان والآن مع المادة لا الله وحده لا شريك له هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعية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 وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا بفضلك وكرمك ورحمتك حوضه الأصفى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 وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما أبدا على طاعته وفي الآخرة مع سيد النبيين وسيد الدعاة في جنته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله هذا هو لقاءنا العاشر مع أئمة الهدى ومصابيح الدجا ولازلنا بفضل الله جل وعلا نطوف مع حضراتكم في بستان سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك البستان المبارك الذي لا ينقطع عبيره ولا ينتهي شذاه ولا تذبل أزهاره ولا تموت وروده ومن ثم فمن الصعوبة بمكان أن نقف أمام جميع زهارات هذا البستان لنستنشق عبيرها ولنسعد بجمالها ونضرتها وبهائها أجل فمن الصعب أن نتحدث عن جميع هؤلاء الصحب الخيار لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن وأن نقدر نبض الحياة فاسمحوا لي أيها الأحبة في الله بعد أن قدمنا في اللقاءات الماضية نماذج مشرقة من القدوة الصالحة الطيبة والمثل العليا لشباب الصحوة الإسلامية خاصة ولجميع أبناء الأمة عام اسمحوا لي أن نكتفي بهذا القدر من الصحب الكرام رضوان الله عليهم جميعا لنقدم من اليوم وفي اللقاءات المقبلة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء لنقدم نماذج أخرى مشرقة من القدوة الطيبة والمثل العليا لأخواتنا المسلمات وشنوا حملة وحربا شرسة ضارية على المرأة المسلمة وراحوا يخططون لها في كل لحظة وفي كل وقت وحين لشل حركتها والزج بها في مواقع الفتنة ومستنقع الرديلة الاسم تنفيذا عمليا لقولتهم الخبيثة الخطيرة التي تقول كأس وغانية كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف مدفع فلقد علم أعداء ديننا أن أصل العز في هذا المجتمع الإسلامي وأن ركن السيادة والطهارة والعفة هو المرأة المسلمة فراحوا يخططون لها في الليل والنهار لشل حركتها لتقويض صرح هذا المجتمع الإسلامي ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولكن فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ها نحن نرى الصحوة الإسلامية المباركة في جميع أنحاء العالم يمدها كل يوم فتيات في عمر الورون زانهن حجاب أصاب أعداء الإسلام من الغرب والشرق ومن أفراحهم في بلاد المسلمين أصابهم بالذهول والطيش والجنون والشرود فها نحن الآن نرى حملة شرسة وحربا علنية على كل ما يمد إلى الإسلام بصلة لا سيما على هذا الشباب النقي الطاهر الذي أعلن تمسكه بكتاب الله وشرع رسول الله وعلى هؤلاء الفتيات الطاهرات العفيفات اللائي تزين بحجاب رب الأرض والسماوات ولكن أيها الأحبة أقولها بملء فمي أقولها بملء فمي بأن الله جل وعلا سيظهر دينه وسيعلي كلمته وسينصر نبيه صلى الله عليه وسلم وعد الله لا يخلف الله وعده هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فتعالوا بنا أيها الأحبة لنعيش في هذه الدقائق المعدودات ولنقدم لأختنا المسلمة القدوة الصالحة والمثل الأعلى تعالوا بنا لنعيش في هذه الدقائق مع رمز الوفاء مع رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء مع أول صديقة في عالم المؤمنات. مع أول من صلت لله مع رسول الله، مع أول من أنجبت الولد لحبيبنا المصطفى، مع أول من بشرت بالجنة، مع أول من بشرت بالجنة، مع أول من نزل إليها جبريل ليبلغها من ربها السلام، مع رمز الوفاء. ونهر الرحمة وينبوع الحنان مع القلعة الشامخة قلعة الإسلام والإيمان إنها أمنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد عليها من ربها الرحمة والرضوان أعيرون القلوب والأسماع فوالله الذي لا إله غيره إني أرى الكلمات تتوارى خجلاً وحياء أمام هذه القلعة الشامخة وأمام هذه الزوجة الصابرة الوفية المخلصة أمام خديجة رضي الله عنها وأرضاها تلك المرأة التقية النقية الطاهرة التي لقبت بهذا اللقب في الجاهلية قبل الإسلام تلك المرأة التي لقبت بالطاهرة في الجاهلية قبل الإسلام التي آمنت بالحبيب المصطفى حين كفر به الناس وصدقت الحبيب المصطفى حين كذبه الناس وواست الحبيب المصطفى بمالها حين حرمه الناس إنها خديجة خديجة رضي الله عنها فمن هي خديجة أيها الأحباب وما الذي يعرفه نساء المسلمين عن خديجة وما الذي نعرفه عن أمنا رضي الله عنها وأرضاها عن سكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبلسم آلامه وشفاء جراحه وأتعابه خديجة ذلكم العلم ذلك الشرف خديجة التي نشأت في مكة المكرمة شرفها الله في بيت شرف وحسب ومال وتزوجت أول الأمر في شبابها بعتبة بعتيق المخزومي وما لبث أن مات عنها زوجها عتيق فتزوجت مرة أخرى بأبي هالة التميمي ورزقها الله جل وعلا منه الولد فرزقت منه بهند ابن أبي هالة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه وبعدما مات زوجها الثاني أعرضت خديجة رضي الله عنها عن الزواج وظلت هكذا حتى بلغت الأربعين من عمرها وكانت هذه المرأة العاقلة الشريفة تتاجر بأموالها وتستأجر من الصالحين والصادقين من يتاجر لها في المال عن طريق المضاربات الإسلامية التي شرعها الإسلام بعد ذلك ولما سمعت خديشة عن صدق محمد بن عبد الله قبل البعثة وقبل الرسالة فلقد شهد اجتماع مكة في دار النتوة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالصدق والامانة قبل ان يبعث يوم ان دخل عليهم وهم يختلفون من الذي سيضع الحجر في مكانه ويوم ان التفت التفتت الانظار وشخصت تجاه الباب واذ بهم يرون محمد صلى الله عليه وسلم فهتفوا جميعا على لسان رجل واحد لقد دخل عليكم محمد الأمين فلقد خلى اجتماع أهل مكة في دار النجوة على محمد لقب الأمين قبل البعثة فلما سمعت عن أمانته وعن صدقه وعن عفته أرسلت إليه خديجة ليتاجر لها بمالها ولب النبي صلى الله عليه وسلم تلبية لرغبة عمه أبي طالب وذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليتاجر لخديجة بمالها وعاد غلامها ميسره الذي لا نعلم عنه شيئا في الإسلام كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة وعاد غلامها ليحدثها عن أمانة محمد وعن صدق محمد وعن وفاء وإخلاص وبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ودب الحب في قلب خديجة رضي الله عنها لهذا الصدق وهذه الشيم وتلك الأخلاق الكريمة التي سمعت عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجمعت الروايات كلها أيها الأحبة أن خديجة رضي الله عنها كانت أول من خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتشرف بالزواج منه ولن نقف طويلا عند هذه الأحداث الصغيرة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها ليخطبها مع أعمامه وعلى رأسهم حمزة وأبو طالب ووقف أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب خديجة رضي الله عنها وكان من أروع ما قاله أبو طالب قال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم قام أبو طالب خطيبا فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وجعلنا حجبت البيت وسواس حرم، وجعلنا حجبت البيت وسواس حرم، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، ثم إن هذا ابن أخي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي لو وزنا به أي شريف من أشراف مكة شرفا. وعقلا ونبلا وفضلا لرجحه محمد ومحمد من قد عرفتم وقد جاء اليوم يخطب خديجة فله رغبة فيها ولها رغبة فيه وما أحببت من الصداق عليه هذه هي خطبة أبي طالب وما أحببت من الصداق عليه فقام عمها فقام عمها عمرو بن أسد ونظر إلى أبي طالب وقال هو الفحل لا يقدح أنفه، هو الفحل لا يقدح أنفه، أي هو الكريم الكف الذي لا يرد، وتزوج الحبيب بخديجة رضي الله عنها، وكان زواج ميمونا كريما مباركا، ضربت فيه خديجة رضي الله عنها أروع الأنثى للبر والصبر والوفاء والكرم والجود والإيثار، فوالله. ما سمع منها رسول الله كلمة تغضبه قط استمعنا أيتها المسلمات استمعي أيتها الأخت المسلمة يا من يعيش معها زوجها في قلق وهم وغم واضطراب يا من تتفنن كل يوم في أن تؤلم قلب زوجها وأن تعكر عليه صفو حياته استمعي إلى بر الزوجة المخلصة واستمعي إلى وفاء الزوجة المثالية والقدوة الطاهرة الطيبة تعلمنا يا مسلمات من أمكن خديشة رضي الله عنها وأرضاها تلك المرأة التي ملأت حياة النبي فرحا وسرورا وراحة وحبورا وأمنا وأمانا وسكين وهدوءا وإيمانا واطمئنانا تعلمنا أيتها المسلمات من خديشة رضي الله عنها وأرضاها ظللت السعادة على بيت الزوج فيه في الخامسة والعشرين من عمره والزوجة فيه في الأربعين من عمرها كما قال جمهور أهل العلم ظللت السعادة على هذا البيت وضربت الصابرة أروع الأنفلة في البر والوفاء فهي الغنية وزوجها الفقير الذي كان يعمل عندها يوما من الأيام هل قالت له يوما يا فقير هل قالت له يوما يا من عملت عندي تعلمي أيتها المسلمة الموظفة التي تمتن على زوجها في الليل والنهار تعلمنا من خديجة رضي الله عنها وأرضاها والله ما قالت له قط كلمة تشرحه ولا كلمة تؤذيه ولا كلمة تغضبه وإنما يوم أن سعدت وشرفت بزواجها منه صلى الله عليه وسلم وضعت مالها كله بين يديه وأسلمت له قلبها وعقلها وروحها وهدوءها وبيتها واستقرارها وأحبت كل ما أحبه رسول الله وبغضت وأبغضت كل ما أبغضه رسول الله وتلك هي أركان الوفاء وبنود البر وبنود الإيثار والله رحم الله المودودية حين يقول إن الحياة الزوجية انخلت من المودة والرحمة أصبحت كالجسد الميت إن لم يدفن فاح عفنه ونتنه إن الحياة الزوجية انخلت خلت منها المودة والرحمة أصبحت كالجسد الميت إن لم يدفن فاح عفنه ونتنه وظللت الرحيمة هذا البيت وأن عشت الأمومة الكريمة أنفاس هذا البيت ما ظنكم بأب هو رسول الله وبأم هي خديجة الطاهرة صاحبة الشرف والعقل والكمال والكمال أجل صاحبة العقل والشرف والكمال أجل, والشرف والكمال أجل إنه وسام سيد الرجال لخديجة ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم اسمعوا إلى هذا الوساب وإلى هذه المنقبة يا عباد الله والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية مرأة فرعون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 وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران خير نسائها خديجة بنت خويلد والراجح كما قال الحافظ ابن حجر أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم خير نسائها أي خير نساء زمانها فمريم بنت عمران خير نساء زمانها وخديجة بنت خويلد خير نساء زمانها بشهادة من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ولم تبلغ خديجة هذه المنزلة عند رسول الله فحسب بالله أعيرون القلوب والأسماع واسمعوا مني هذا الحديث الذي يخشع له القلب وتسكن له الجوارح كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أقول إن خديجة لم تبلغ هذه المنزلة الرفيعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب وإنما بلغت خديجة هذه المنزلة الرفيعة عند ملك الملوك وجبار السماوات والأرض هل سمعت يا عبد الله مرأة أنزل جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغها من ربها جل وعلا السلام أجل إنها خديجة إنها خديجة رضي الله عنها ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى خديجة مقبله، فقال جبريل عليه السلام يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إلاء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها ومنه فإذا هي أتت فأقرئها السلام ممن من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض والله إن الحلق لا يجف وإن القلب لا خشع وإن الجوارح لا تسكن أمام هذا السلام الإلهي من الله جل وعلا وعلى لسان من على لسان جبريل إلى لسان من إلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى من إلى خديجة رضي الله عنها يا رسول الله إذا أقبلت خديجة أقرها السلام من ربها ومني أي ومن جبريل فانظر إلى فقهها انظروا إلى عقلها، انظروا إلى علمها، انظروا إلى ذكائها وفطنتها. ما قالت خديجة كما ورد في رواية النسائي وعلى الله السلام. انظروا إلى كمال العقل وفطنة العلم وذكاء العلم وفطنة الفهم. ما قالت على الله السلام. وإنما اسمعوا ماذا قالت خديجة. العالمة الذكية العاقلة قالت كما ورد في سنن النسائي. إن الله هو السلام ومنه السلام. إن الله هو السلام فالسلام اسم من أسمائه ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته يا له من عقل وعلم إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته هل انتهت البشارة وانتهت المنقبة والفضيلة عند هذا الحد كلا فتعالوا بنا لنقرأ الحديث كله ولنستمع إلى الفضل كله قال جبريل يا رسول الله هذه خديجة أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب أي من لؤلؤة مجوفة وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب فهل أسمعت النبي يوما صخب هل أسمعت النبي يوما ضجيجا؟ هل رفعت صوتها يوما على حبيب الله صلى الله عليه وسلم كلا وإذا كان ذلك كذلك فإن الجزاء من جنس العمل فليكن بيت خديجة من قصب لا صخب فيه ولا نصب هدوء كامل وراحة تامة نظير ما أسعدت النبي بالهدوء والراحة التامة وأتم الله السعادة لهذا البيت الكريم بعدما أنجبت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الولد فأنجبت القاسم وهناك خلاف على عبد الله الذي لقب بالطيب والطاهر كما ذكر علماؤنا من علماء السلف المحققين وخيمت السعادة على هذا البيت بل وضم هذا البيت المبارك إلى جوار هذه الصفوة الكريمة من أبناء الحبيب صلى الله عليه وسلم ضم هذا البيت هند ابن أبي هالة الذي رزق الله عز وجل به خديجة من زوجها الثاني أبي هالة التميمي من زوجها الثاني أبي هالة التميمي وضم هذا البيت المبارك علي ابن أبي طالب وضم هذا البيت المبارك زيد بن حارثة وضم هذا البيت المبارك أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى خديجة شرفا وفضلا أن نعلم أن هذا البيت هو أول بيت وحد الله في الأرض وهو أول بيت صلى لله جل وعلا وهو أول بيت كل فيه كتاب الحق جل جلاله بل ومن هذا البيت انتشر ضياء ونور الإسلام على الدنيا كلها من بيت خديجة رضي الله عنها وأرضها وبدأ طور جديد في حياة خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الأربعين من عمره الشريف المبارك بدأت إرهاصات النبوة تتوالى وكان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا رآها إلا كانت مثل فلق الصبح كما ورد في صحيح البخاري وحبب الله للنبي الخلوة والعزلة فأحبت خديجة الخلوة والعزلة فلتحب كل ما يحبه رسول الله وهكذا الزوجة طالما أن زوجها ما أحب إلا طاعة الله عز وجل وما أحب شيئا فيه معصية لله ولرسوله فلتحب الزوجة كل ما يحبه الزوج أحبت الخلوة والعزلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى غار حراء بعيدا عن ضوضاء مكة وبعيدا عن أصوات الشرك التي تقدم وعن أصواء وعن مشاهد القرابين التي تقدم للآلهة المكذوبة المدعاء ذهب النبي بعيدا بعيدا ليتفكر ويتدبر في غار حراء وتمده زوجته الصابرة الوفية بالطعام والشراب الذي يحتاج إليه وفي ليلة كريمة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك خشع الكون كله خشع جبل النور بصخوره وحبات رماله وذرات ترابه بل وخشع الكون كله بوحوشه وهوامه ودوابه بل ونزو كأن كواكب السماء قد تركت افقها البعيد ونزلت لتعانق جبل النور في هذه الليلة الكريمة المباركة ماذا ما الذي حدث وما الذي جرى ها هو شبريل يا عباد الله امين وحي السماء يتنزل لأول مرة على جبل النور على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ها هو يدب على باب الغار ليضم الحبيب صلى الله عليه وسلم ضمة شديدة ثم يرسله ويقول له اقرأ فيقول الحبيب ما انا بقارئ فيضمه جبريل ويغطه بشدة ثم يرسله ويقول اقرأ فيقول ما انا بقارئ ثم يضمه الثالثة ثم يرسله ويقول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وتركه جبريل وانصرف وعاد الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى سكنه عاد الحبيب إلى مصدر راحته عاد الحبيب إلى مصدر شفائه وأحيانه مصدر شفائه وطمأنينته وسكينته عاد الى خديجة عاد الى هذا البيت الامن المطمئن عاد وهو يرجف فؤاده ويقول زملوني زملوني فزملته زوجته الصابرة الوفية رضي الله عنها وانتظرت لما هدأ روعه ولما ذهب عنه الروع وذهبت اليه لتستفسر منهما الخبر وهو يقول لقد خشيت على نفسي يا خديجة ما الذي جرى ما الذي جرى فيقص عليها النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فماذا قالت هل فزعت هل خافت هل ضربت وجهها هل رفعت صوتها وإنما قالت له تسكب الطمأنينة والهدوء والأنا والأمان في قلبه وهي تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق والله لا يخزيك الله أبدا ولم تكتفي الصابرة التقية الطاهرة بذلك وإنما أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان قد قرأ الكتاب وكان قد تنصر ويقرأ الكتاب العبراني وكان شيخا كبيرا قد عمي فذهبت إليه خديجة وكان ابن عمها وقالت له يا ابن عم فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى فقال ورقه هذا والله الناموس الذي أنزله الله على موسى ليتني فيها جذعا أي شابا صغيرا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم قال نعم ما من أحد جئت بمثل ما جئت, ما جئت به إلا عوديا وما لبث أن توفي ورقة وفتر الوحي وأقف عند هذا الحد لأكمل ما تبقى في عجالة سريعة بعد جلسة الاستراحة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الأحبة وهكذا بدأت مرحلة جديدة في حياة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما بعدما فطر الوحي ونزل عليه بعد ذلك قول الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر نزل عليه قول الله جل وعلا من صدر صورة المدثر فبدأ النبي يدعو إلى الله تبارك وتعالى ولاقى من أصناف العذاب والاضطهاد والبلاء ما تنوء بحمله الجبال الراسيات وكان في كل مرة يرجع ليحس بالسكينة في بيته النقي التقي في بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها وحتى لا أطيل عليكم أيها الأحبة ضربت خديجة رضي الله عنها أروع الأنفلة في الصبر على البلاء والوفاء لزوجها والإيثار والجود والمحبة والإخلاص والكرم وكانت تشتد من أسره وتقف خلفه ليدعو إلى الله جل وعلا حتى بلغ البلاء أقصاه ودخل المسلمون في حصار في حصار اقتصادي رهيب فإنما هي دندنة قديمة حديثة من أهل الكفر والشرك على أهل التوحيد والإيمان في كل زمان ومكان. دخل المسلمون حصارا اقتصاديا رهيبا، فرض عليهم من المشركين في مكة، واستمر هذا الحصار ثلاثة أعوام، ودخل هذا الحصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجته الصابرة الوفية خديجة رضي الله عنها وقدمت كل ما تملك من مال وكل ما تملك من اتصالات بابن عمها وابن خالها ليأتي إليها بالطعام لهذا الشعب للمسلمين الذين أكل ورق الشجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما صدهم ذلك عن دين الله جل وعلا ولا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيرا أيها الأحباب نصر الله عبده وعباده وأخرجهم من هذا الحصار وقد انتصر انتصارا إيمانيا كبيرا على أنفسهم وعلى ذواتهم وعلى الوقوف إلى جواري وعلى نصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم ولم تلبث الزوجة الصابرة الوفية الطاهرة أن لبت نداء ربها جل وعلا بعد الخروج من هذه المقاطعة الاتصادية لتلقى الله تبارك وتعالى مبشرة ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر وحزن الحبيب صلى الله عليه وسلم حزنا يفتت الأكباد بل ونزل بنفسه إلى قبرها وكان أول قبر ينزل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليدفنها الحبيب صلى الله عليه وسلم بيديه ووالله ما فارقته أبدا إن كانت فارقته بجسدها فما فارق ذكراها قلب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم حتى دبت الغيرة بعد موتها في قلب عائشة التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين من حديثها رضي الله عنها قالت ما غرت من أحد من نساء النبي ما غرت من أحد من نساء النبي ما غرت من خديجة قط من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها وربما كان يذبح الشاه ويقطعها ليوزعها في صديقات خديجة وربما قلت له هكذا تقول عائشة ألا يوجد ألا يوجد في الدنيا مرأة إلا خديجة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت أي ظل يعدد النبي محاسنها وقال لها ولقد رزقني الله منها الولد وفي رواية في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوما لقد رزقت حب خديجة هذا هو رمز الوفاء وهذه هي سك وهذا هو سكن سيد الأنبياء هذا رمز الإخلاص هذه هي القدوة الطيبة والمثل الأعلى الذي نقدمه للمسلمات وللمؤمنات في لاسيما بعد سنوات التيه والتغريب التي رنت المرأة المسلمة فيها ببصرها إلى الكافرات والماجنات واستمعت المسلمة فيها إلى أدعياء التحرر والتبرج والصفور من أعداء الإسلام في الشرق الملحد أو الغرب الكافر أو من أفراقهم الذين تربوا في مدارسهم في بلاد المسلمين فيا ايتها المسلمة هذه هي القدوة وتلك هو هو المثال فلتعود مرة أخرى لتنظري ببصر ولتنظري بقلب ولتنظري بعقل إلى هذه القدوات الصالحات الطيبات الطاهرات لتشق طريق المجد والعزة والكرامة مرة أخرى من جديد نسأل الله جل وعلا أن يصلح لسائنا وأن يبارك لنا في ذرياتنا وأن يجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك مولاه اللهم قيض لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمروا فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أنت ولي ذلك مولاه اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام اللهم أقر أعيننا بعز الإسلام والمسلمين أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أثنان للإنتاج الإسلامي والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-dash.com